وقبل ان يقام للصلاة نلتقي مرة اخرى مع كلمات الله الطيبة مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالخق أنزلناه وبالخق نزل وما أوسلناك إلا مبشرون وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على قل آمنوا بِأَوْلَادُ أَمْنٍ، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ. سُجَّدا ويقولون سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَثْنَى وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله <تصفيق> قُلِ دَعُوا اللَّهَ أَوِ دَعُوا أولد الله أوده الرحمن <Eggly> <عديم> أيما تدعو فله الأسماء الخسنى الله <تصفيق> أصلى على النبي تعليم ولا تجبر في صلاتك ولا تخافت بها وذتت بين ذلك سبيلا وقل الحمد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من كبير تكبيرا صدق الله العظيم الفاتح <تصفيق>